أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها لعيم مقيم خالدين فيها تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ۗ أَيُسْتَحَبُّ وَك وَمال نق تََف وَت ج وَت جَة تَخشونَك سَاد وَمسك تَرضونَه حبلَكُ مَِ الله وَرصُول وَجههاد في سَبيل وَنجهاد في سَب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد رصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنعوا 124. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 125. ثم أنزل الله سكينته وعلى وسوله وعلى المؤمنين 126. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله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 صار المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم 117. سبحانه وعما يشرفون 118. يريدون أن يطفيوا نور الله بأفواههم 119. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 110. هو الذي أرسل رسوله